من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل الفلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خيرا هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور لمحدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بحث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 حرم ماله ودم وحسابه على الله عز وجل ثم يقول الشارح وفي الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو مالك هو سعد بن طارق، وأبوه طارق بن أشيم صحابي له أحاديث، هو راوي هذا الحديث. قوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. قول النبي عليه الصلاة والسلام قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله في الحقيقة أن قول لا إله إلا الله على التمام يساوي كفر بما يعبد من دون الله ما معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله لما إنسان يقول لا إله إلا الله يعني ليس هناك معبود يخضع له ويستحق العبادة إلا الله بتساوي الكفر بما يُعبدوا من دون الله؟ صح أو لا؟ لأنه كده أبطل كل الألهة والمعبودات سوى الله عز وجل لكن عشان كده بنقولي ندقى في الحديث ده لأن الحديث ده لما أُسيء فهمه وندقى في السياق التاريخي والاستدلال بتاع الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وإيه اللي يترطب على هذا الكلام؟ لأن الحديث ده لما أُسيء فهمه واستشهدوا بعض الحوادث التاريخية أوقع الناس في بضعة خطورة جداً وهي بدعه التوقف في الحكم بإسلام من نطق بالشهادة لحد ما امتحن مع أن ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم نقل الإجماع وغيره ابن وابن حجر كل ينقل الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ممن جاء أن يقول لا إله إلا الله يثبت له حكم الإسلام بذلك خلاص فاندقى مع بعض كده ونركز في الكلام ده بهدوء يقول قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين وقلنا العلم الإجمالي بمعناها كم دا كان في قبل كده أن يعلم ما لا إله إلا الله معناها معنى هذه الجملة وإلا فإن العلم التام التفصيلي بلا إله إلا الله هو العلم بكامل شرائع الإسلام صح يبقى شرط في ثبوت العصمة العلم الإجمالي بمعنى لا إله إلا الله وضربنا مثال بمن لا يعلم لا إله إلا الله قلنا واحد أجنبي بتكتبه الكلمة دي واحد إنجليزي مثلا بتكتبه لا إله إلا الله إلا كده ايه إيه إيه إيه كده يقول طب... كلامه مش عارف معناه هل ده يدخل في الإسلام لا لا يدخل في الإسلام لازم يكون فاهم معنى الجلمة ده إجمالة لي. لا إله إلا الله يعني ليس معبود مع بحق الله عز وجل طيب يقول إن عن علم ويقين آه طبعا إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا منفعش واحد يقول لا إله إلا الله ممكن تطلع صح وممكن تطلع غلط احتمال متساوي ده شكل فده ما ينفعش طيب كما هو قيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم ده القول ده الامر الاولاني الامر الثاني الكفر بما يعبد من دون الله فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى بل لابد من قولها والعمل بها ااا قلت وفيه معنى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوفقى لم فصام لها كلام ده كلام صحيح يحتاج نعرف إيه المكسوب به يبقى الكفر بما من دون الله صح فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى طب ما ساعات واحد هيقول لا إله إلا الله وهو عرف معناها ومش هتقبل منه امتى؟ لا المنافق ده في الباطن مشطوع عليه ما هو المشرف يقوله فبيدخل فيها بالاسلام امتى العلماء يحطوا لها تعريف له وك او عباره كده يقولوا من يقولها حالة كفره صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ بيقول لك بقى ده الكلام المهم بقى هنا الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بعمل ايه اطلع وده كلام مثبت في رسائله ان فيه جهل مطبق في البلاد اللي حواليه منه افضى بالناس لأن الناس عبدت الحجر والشجر فيه من النفع والضر غير هذا وده مخالف لدين الإسلام ومخالف لرسالة النبي عليه الصلاة والسلام أصلا وفرعا وعم الضلال الناس كان من علمائهم اللي هو في الحقيقة أيضا منهم الجهال وأتباع الهوى اللي أضلوا الناس عمل إشير إسلام محمد بن عبداللهب في المرحلة الأولى بدأ بالدعوة وراسل الناس بالرسائل ودي المرحلة اللي ثبت فيها كلامه إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم اللي على القبر البدوي فكيف نكفر من لم يكفر ولم ايه يقاتل يبدأ هلاقف مجموع رسالة الشيخ محمد النعام الوهاب المجلد الثالث واضح جدا يبقى الكلام ده واضح ومهم طيب بعد ما الشيخ محمد أقام عليهم الحجة خلاص أنا أقامت عليك الحجة الرسالية التي يفهمها مثلك وأزلت عنك الشبهة وقطعت عنك المعذرة طب انت دلوقتي مصمم على صرف العبادة للأحجار والأشجار وصرف العبادة للقبور لأضرحة الأولياء وغير ذلك ومصمم تقول أنا مسلم زي دلوقتي جاءت لواحد علماني يقول لك بيرفض حكم القرآن ويرفض حكم الدين يقول لك حدش يزيد على إسلامي أنا مسلم زي أي واحد هوب ما زال يك مش بالإدعاء برضه فيبقى شهر الإسلام محمد بن عبد الوهاب المرحلة التالية كانت مرحلة من أقيمت عليهم الحج وقطعت عنه المعذرة وما زالوا مصرين على الأفعال الشركية المتلبسين بها وهم في أثناء ذلك كله يقولون لا إله إلا الله فهيبقى شخص سنة محمد عبد الوهاب يقول لهم لا هذا ما ينفعكوش لسيما أنه كان معه الأمام محمد بن سعود أو الأمير محمد بن سعود، شعود آسف وكان هو اللي بيقاتل وينشر هذه الدعوة ويقيم الحجة باللسان ثم من أبا أن يلتزم التوحيد ومن أبا قرк الشرك كان يقاتله فكان شيخ لما محمد بن عبد ها كان يقول كده ما إحنا شه قتالك لمجرد أن بتقول لا إله إلا الله وأنت مقيم على الإ على الشر فيقول لا إله إلا الله حالة إيه حالة كفر فدي كانت هالشبهة اللي بيعترضوا على الشيخ محمد أياميها. انت ازاي بتقتل الناس دلوا هما مسلمين؟ تعبهم ما انت عرفتوا هما مسلمين منين يا جماعة؟ ولقدا بيقولوا لا إله إلا الله. ورب تعب هو بيقول لا إله إلا الله بلسانه وبيأتي بما يناقض لا إله إلا الله من صرف العبادة لغير الله. كل دا بعد ما إيه؟ قيمة عوج. فهمنا كده. السياق التاريخي للقصة ضير مشي ازاي؟ طيب. هو بقى الشارح هنا لما يقول في أمرين تعصن بهم يعصن بهم المال والدم. هو الكلام ده ليه وقائع تاريخية هو مش بي هو في الفراغ دلوقت ده هو بيتكلم على أحداث حصلت والجهد بسببها تهم وتشويه صورة للوهمية والدشمن حمدان الوهمي والدعوة الوهمية صح فهو بيرد على هذا الك... في سناه هذا الشرح وبيأصل لهذه المسألة من الذي يستحق القتل أو القتال ومن الذي يستحق أن تغنم أمواله أيوة، نقول بقى كده. فمن قال لا إله إلا الله؟ وكفر بما يعبد من دون الله. يبقى. أدي معنى ال، أدي، أدي، واجهس يقل إيه؟ الحدث هنا. عشان كده في ال الباب, الباب قال ما هو برضو، واحد مسلم هي هيعمل صور من الموالاة قت اللي هي مكثرة. وفي واحد مسلم هيعمل صور في المخلفة من الحكمة مكثرة. وفي واحد مسلم هيعمل صور في المحبة وشرك المحبة مكفرة وفي واحد مسلم هيقع في بعض وسائل التوسل المكفرة عشان كده الباب اسمه باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله هي لا إله إلا الله ديك لا مقصبيات ولا نواز صح إخواني فما ينفعش واحد ينقضها ويأتي بما يناقض لا إله إلا الله وبعدما تقام عليه الحجة يظل مصمم على كفر أو على ما يقع فيه من شركيات ثم يمنع أن يقتص من أو يقاتل أو إن هو يقام عليه الحد بسبب أنه يقول لا إله إن الله طيب نقرأ بأي الكلام فضوء الكلمتين دولت يما يقول علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين أول قول لا إله إن الله عن علم ويقيه كما هو قيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم الثاني الكفر بما يعبد من دون الله فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى بل بد من قولها والعمل بها لا العمل بها الإجمال اللي هو ترك الشرك حالا واحد بيعبد صنم قال لا إله الله وسبع عبادة خلاص ذلك ده ترك الأمر لكن في فرق بين ثبوت العصمة واستمرار العصمة دول, دول حاجتين ثبوت العصمة واستمرار العصمة العصمه بثبت بإيه عصمة الدم والمال تثبت بإنه قول لا إله إلا الله خلاص؟ طيب استمرار العصمة دي بقى عشان يفضل مستمر معايا دمه وحرام عليا وماله حرام عليا إيه بقى مقومات الاستمرار العصمة دي إلا بحقها طب واحد قال لا إله إلا الله وزنى هو ثبتت عصمتة كان كافر قال لا إله إلا الله ثبتت للعصمة زنى وهو محصن هتفضل عصمة الدم بتاعته؟ لا، ما تفضلش عصمة الدم، يبقى يقتل ليه؟ كما قال ابن حديث نبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود لا يحل دمه ولئي المسلمين إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتلك الدين المفرقين يسمع فده ثيب زاني هو فبعد ما قال لا إله إلا الله ثبتت له العصمة طب أتى بعدها بما يناقضها بما يهدر دمه وهو الـ وهو ذن وهو محصن خلاص يبقى العصمه ما عادش مستمر طيب واحد جه سرق بعد ما قال لا الا الله ثبتت عصمته حد ينفع يضربه ولا حد ياخد ماله ولا حد يتعدى عليه ولا اي شيء سبتت عصمته طب سرق اه يطلب بتاخد منه حاجتين الحاجة الأولى المال اللي سرقه اضمنه الحاجه الثانيه قام عليه حد سرق يبقى ثبوت العصمه شيء واستمرار العصم شيء بقى. قبرته أن قتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وعليك صلى الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وعشانك أبو بكر قال إيه بقى مش معنى هما بيقولوا لا إله إلا الله إن أنا أترك قتالهم وقد تركوا الزكاة والله لا أقاتلنا بين من فرق... لا من فرق بين الصلاة والزكاة إن أبو بكر يعلم وإن لم يصل خبر النبي عليه الله والسلام للتفصيل بتاع ابن عمر أن من لوازم استمرار العصمة إنه يأتي بحقوق الإسلام فترك الذكاء لا يستحق القتال حتى وإن قال قبل أهل إلهاي الله ماشي كده طيب قلت وفيه معنى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغير فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق لانفصالها. يبقى هو عزول إن معنى الحديث هو معنى الآية لا إله إلا الله وكفر ممعب من دون الله هي هياها يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قال المصنف رحمه الله وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال.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 وحجة ما أقطعها للمنازع يبقى فيه منازع شفتوا فهمنا الكلام يبقى أبي سامح محمد عبدالله يقول ليه يا لها من حجة ما أقطعها للمنازع اللي بينازع فإن من قال لا إله إلا الله حال كفره إن كف عنه. كفر عنه ليه لأنه لم يكفر بما يعبد من دون الله طيب قلت وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله أصلا قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله يبقى القتال له أمد هو إيه حتى الغاية لا تكون فتنة لا تكون هنا تم بمعنى توجد وفتنه اللي هي الكفر أو الشرك فالقتال غايته الخروج من الكفر عشان كده بيستدل الايه هنا ايه طول ما هم مقيم على الكفر هيقاتل طول ما هم مقيم على الكفر ايه هيقاتل طيب عنده دولة كانوا مسلمين جهاز يفعلون الشركة بجهد فأقام عليهم الحج ده ابتداء لا هما واحد مسلم هذه قضية العزر بالجهل هتيجي معنا دلوقتي واحد مسلم ثبت إسلامه بي قيل لا إلي الله محمد رسول الله أو ثبت إسلامه بالولادة لأبوين مسلمين أو لأحدهما، خلاص؟ يبقى ثبت لي حكم الإسلام، ثم أتا بشرك، وقع في شرك، جهلا الجهل اللي هو إيه؟ مش جهل العقيدة لا، جهل البلاغ خلاص؟ ما ما يجهل إن الأمر ده أصلاً إيه؟ شرك. لا يعلم أنه شرك، ولا يعلم أنه محرم وقع فيه بجهل، فأقيمت عليه الحج. تعال اللي انت في عمله ده شرك قال الله قال رسول الله قام عليه الحكم أم مصمم على انه يكمل في الشرك يبقى حكم ساعتها ايه ساعتها مشرك خلاص كده ساعتها مشرك ومن ساعتها يعملوا معاملة مين المشرك وهو في كل ده مصمم عمالي يقول لا إليه لما سيقول درب لك المثال إخوانا واحد مقادي عايش وليس عايشين في مجتمع بتلاقي صحفيين أو كتاب أو الدباء أو مشاهير ناس أو غيره أو حكام أو غيرهم واحد بيقول لا إليه اللي اللي اللي ويدخل يصلي ويأتي بما يوجي بالرده زي الاستهزاء بالدين زي رفض حكم الله عز وجل زي الطعن في النبي عليه الصلاة وزوجته مش حاجات كده بتحصل وتيجي تقول لك أنا مسلم زي كما هو الإسلام إيه؟ أي خلاص نقفل باب الردة نلغي الردة من الكتب الفقه وعشان كده عمت الصراع مع العلمانيين اللي في الحتة دي هو شايف أن تفعيل حد من غير حتى الحد حكم الردة ده تقييد للحريات الربوبية لا ماشي بس يقول لي إلي الله عش بس عشان تبقى واضح بس مش مش دل مهبل برضو إحنا بنتكلم على واحد له حكم الإسلام فعلي ما فيش مشكلة بس أفعلهم إيه تستوقي كذا وفي حاجات ما يحتاج شيء قامت حجة يعني في أم أمور معلومة من الدين بالضرورة يعذل جاب أي من كتاب الله وعلي استهزأ بيها وتمسخر بيها هذه أمر ما أمر ما يحتاج شيء قامت حجة واخ ده حظاك إزاي في أمور متأ مجمع عليه أمور صايرة يعني معلومة من الدين بالضرورة لا فعلا الأمر واقع وواضح وكلما جربة الإسلام تشتد كلما الأصناف دي بتكثر وبيظهرهم لا الكلام ده مش صحيح ده كلام بقى غلط بقى جدا هيجي معنا القضية دي بقى هندرس هل فعلا الجاهل في أمور عقصية العزر ولا لا مسألة ندرسها وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فانت نزعتوا في شيء فردوا الى الله ورسوله نرد باقي الكتاب والسنه ونشوف هل فعلاً اللي بيقع في مخالفات عقائدية شركية بجري يعذر ولا لا يعذر قضية شهيرة جدا في قضيه العذر بالجنايه اه عليك فرصه طبيعيه مش كده وضع ده عقيدة ودبع فنهار رمضان عقيدة الحكم الشرعي اه بس هو من قالك ان رجل كان يجهل ده كان يقول له هلاك ده جاي النبي عليه الصلاة والسلام يقول له هلاك هو كان عارف انه غلطة من قالك انه كان يجهل الحكم كبيرة من كبائت اه كبيرة من كبائت ده مش عقيدة نرجع بس الكلام احنا مش عايزين نثق الأحداث مع بعض واحد واحد على فكره ماشي هنا بهدوء جدا عشان خاطر انا عارف إن الباب ده هام ومسائله شيقه وفاهم القضيه ديت هام جدا هو ده اللي بيعمل الالتباس عندنا على فكرة الكتاب ده بيدرسوا بتاع التكفير يا جماعه التكفير بيدرسوا فتح المجيد وبيدرسوا المختصر بتاعه اللي هو علم الموحدين احنا المعلومه دي سهله <تصفيق> اه فعشان كده احنا مع بعض في الكتاب بهدوء جدا ايوه يا ريت بيحكي السياق التاريخي اللي انا بحكي ده وهو بيخد هاوش واحد كده إنه مفيش حاجة يسمى عزر بالجاه في أمور العقيدة زي شفاهم المغول وإن فيه وفيه وفيه, وفيه ويمتدي بالكلام ده كمعنا أنت بتقول لا إله إلا الله مين اللي قال أنك مسلم إثبت أنك مسلم لا إله إلا الله قولت إثبت أنك مسلم وظهر بقى بضعة التوقف والتبين لحد بتنتحن حددوا هم كده ثلاث مسائل هم همة للمتحق بسألة النسك للعبادة والولاية والحكم لا ما هندوش ندخل جوه القبور النسك اللي هي صرف العباده طب مسائل الصفات ما بيقول لك دي مسائل خفيه يعذر فيها ايوه ما هو الاجمالات ديت اللي وقعت الناس في اشكاليه الاجمالات دي اللي وقعت الناس في اشكاليه إشكال. اكمل كلامي بس خلاص وقال قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كهفة واعلموا أن الضمع المتقي وقالوا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن أبوا عن ذلك أو عن بعض قوتلوا إجمعا وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا الله لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله شوف كلمة وحسابهم على الله يبقى الحديث ده في ثبوت العصمة ابتداء العصمة ثبوت العصمة وحسابهم على الله الرد على من قال المنافق بقى ليه السرائر وحبوا لا إله إلا الله وهو من جواه منافق مقذف بذلك قام عن نشدخل اللي هو حديث أنس هل شققت عن عن قلبه؟ انت بتخلم حديث أنس ده عمدة في المسألة دي الحديث له قصة إن أنس بيقاتل الرجل والرجل ده كان أوجع المسلمين قتلاً مشرك أوجع المسلمين قتلاً يعني يعني أحدث مملكاية شديدة قتل منهم كثير فلما تمكن أنس منه قال إيه أسامة بن زيد أسى حس أسامة فلما تمكن أسامة منه قال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله أسامة هو كان عنده قرينة قوية جدا بل يكاد يكون أسامة رضي الله عنه وأرضاه إنه ما عندهش التباس إنه هو بيقوله تعوّذا طب النبي عليه الصلاة والسلام أقره على كده عن نفه تعريف شديد، فماذا تفعل بلا إله يقول أسمه؟ فوددت أني لم أسلم إلا حين إذ لأن الإسلام يهدم ما قبله من شدة الشعور بإيه بهذا الأمر ذنب والجريمة العمل أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فكيف تفعل بلا إله إلا الله يبقى ده كله في إيه؟ في ثبوت العصمة يبقى اللي كان يلزمه سعد ثبوت العصمة ونكل السريرات إلى الله عز وجل استمرار العصمة بعد كذا مرتبط بأنه لا يأتي بما يحل دمه أو يحل إيه؟ ماله. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا الله إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصم مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وهذان الحديثان تفسير الآيتين آية الأنفال اللي هي وقاتل المشركين وقتلهم حتى لتكون فتنة ويكون الدين كله لله وآية التوبة وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم لكم كافة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 من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها، هنعرف منين إنه هو لم يعتقد معناها، إن هو يصرح بذلك. أما إذا أضمر نقول إيه وحسابهم على الله، وعمل ولم يعمل بمقتضاها اللي هو النفي والإثبات والتوحيد، كأن يقول واحد منا مشرك واحد من النصارى. بيثلث وقام جاي قاية لا إله إلا الله محمد رسول الله ولأنا عمال برضو يقول إن الله ثلث ثلاثة هو ده ما قالش إيه حقيقة الأمر ما تركش الشرك اللي هو عليه طب تعال نشوف العلماء هيتعاملوا معي إزاي بقى الفقهاء هيتعاملوا معي إزاي هيتعاملوا, هيتعاملوا على إنه مرتد مش على إنه آآ آآ كافر أصلي وده يديك انطباع ويوضح لك جدا إنه لا إله الله هنا تدهت لها أثر فاهمين دي ايه؟ ايوه هو بحقه ايوه وممكن يكون في الباطن ما من الاول هو عملها تقية او قلعه على وجه النفاق او غير ذال لكن هو ايه؟ صوت وشضع صوت وشضع خلاص فالامر ده مهم جدا بانه لا الى الى الله هيها اثر بدليل ان هو عمله بعد كده ان هو ايه؟ نو مرتد لما خالف ما قاله يبقى من أول وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله لم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله في قولي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوساء دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف لأن أهل الكتاب بيقولوا لا إله إلا الله حل كفرهم بس الله اللي بيقولوا عليه ده بقاه هو مين هو عندهم إيه ثالث ثلاث أو عندهم اللي على الصفات اللي بينسبها له اليهود أو غير ذلك وقال القاضي عياض اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان وأن المراد بذلك مشرك العرب وأهل الأوسان فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره. شوفت العبارات. شوفت عبارة الخضوع يضي. هذه العبارة اللي اللي فقهاء بيستعملوها. اللي هي. حمد الله. فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذا كان يقولها إيه في كفره. إذا كان يقولها في كفره. وقال النووي لا لابد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا على الإجمال وإلى جميع ما جاء به النبي عليه ممكن سنقضي حياته كلها عرفش كله حسنا يقضي ما معرفه أكبر لكن الإيمان إجمالا بكل ما جاء به النبي عليه وسلم وقال النووي النبيا لابد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمن به وبما جئت به وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار التتار اللي هيسأل عنه شيخ الإسلام دولت مش التتار المش... الكفار ده دولت التتار اللي دخلوا في الإسلام ومنهم حكام دخلوا في الإسلام أمراء دخلوا في الإسلام وحكموا بعض البلدان زي بلاد اسمها ماردين ماردين في الشام البلاد دي اتبقى ايه مشكلة اللي اوجبت للناس دول كده ان هما كانوا بيمتنع عن إقامة بعض شرائع الدين، بيمتنع عن قتال عن إقامة بعض شرائع الدين. والفتوى دي مشهورة، لها في المجلد الثمانية وعشرين اللي في برمى الفتاوى. اسمها فتوى التتر أو فتوى قتال التتر. طويلة دي طويلة جدا على فكرة، ممكن توصل عشرين صفحة تقريبا هي فتوى أكتر من فتوى يعني، بس أطول فتوى فيها ممكن توصل عشرين صفحة أو أكثر. وفيها طفاصيل كثيرة. بقى. فالشاهد من الكلام يعني هو مش بكلم عن ناس مشاركين فقال كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعهم وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة وعلى هذا اتفق الفقهاء بعده يبقى الصورة بتاعتنا كالاتي قوم لهم منعه طائفة ممتنعه يعني يمتنع بعضهم بعضهم منعه يعني شوكه وقوة بيمتنعوا بيها بيتعززوا بيها بيستقوا بيها لهم منعه لهم قوه يشهدوا الشهادتين ويقروا بأن الشعيره ذي واجبه الشعائر الواجبة المتواتره اللي ما فيهاش خلاف يعني خلاص وكذلك المحرمات وجمع على بعض الواجبات الظاهرة اللي المجمع عليها ديت ولم يلتزم إقامتها مش لم يلتزموا الوجوب لو لم يلتزموا الوجوب هيبقى حكم ايه يعني هجوم على زكاه له مش وجيبه اصلا هيبقى حكم ايه اه يبقى جحد مرتد لو ما قالوش كده قال لا في ذكاء وذكاء كفر بس احنا مش مذكرينه واللي هيحاول يجي ياخد منها الزكاه هنقتله على ذلك خلاص او جم في تحريم ان المال تحريم الدماء قالوا احنا عندنا كده اللي هيغلط احنا مش هنلتزم تحريم الدماء اه القتل حرام بس احنا الناس اللي مسمحهاش غير كده واللي هيحاول يتدخل لمنعنا من الحاجات دي هنعمل ايه اناقتله او هنتصدى يبقى يا اما يمتنع عن اداء واجب معلوم من الدين ما فيهوش كلام او محرم حاجات مش خلافيه حاجات ايه تتفق عليها لا يلتزموا تحريم محرراً، لا يلتزموا أي فعلية اعتقاد. خلاص كده؟ إل حلي فيهم ابن تيمية بيقولي بقى يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا معذكنا الطقيب بالشهادتين وملتزمين بعض الشرائع، حتى ولو كانوا بيصلي. بس تركوا الزكاة وقاتلوا على تركها. خلاص؟ وعلى هذا اتفق الفقهاء بعض بعدهم. قال فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلاوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح زوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا شفظ الضابط التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها. التي يكفر الواحد بجحودها يبقى هم لو واحد جحد حاجة من الواجبات يبقى إيه كذول ما جحدوها إيش إنما رفضوا إيه التزمها رفضوا العمل بي وتمنعوا على ذلك امتنعوا على ذلك خلاص فإن الطائفة الممتنة تقاتل عليها وإن كانت مقررة بها وإن كانت مقررة بها يعني بحكمها وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء خلاص قال شيخ الإسلام وهؤلاء عند المحققين ليس بمنزلة البغاء الكلام ده خلي بلك في الكلام ده مش كله سياق واحد يعني هو يعني انت ايه مش الفتوى لما ترجع لها عند شيخ الإسلام مش مش من نفس الترتيب ده الكلام ده فيه إيه يعني كأنه بيأتي بجمل من كلام شيخ إسلام آه هؤلاء عند المحققين ليسوا بنزلة البغار ليه يقول كده لأن الفقهاء قالوا هم قتل الطائفة الممتنعة عن إزاي جمهور الفقهاء يقول إنهم يقاتلوا إيه كقتل أهل الباغي طب إيه قتل أهل الباغي لا يذفف على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يرمى بنار وعظيم وما يعم إطلافه إلا عند الضرورة ولا تغنم أموالهم وكل صفة قتل أهل الباغي خلاص ولا يضمنوا ما أتلفوه إلى غير ذلك الجمهور يقول كده يقول أن قتال الطائفة الممتنعة عليها تقتل إيه لأنه قال لك فيه إجماع على قتلهم هوا بس يقاتلوا إزاي تقتل أهل الباغي ذهب بقى ابن تيمية وده واجه عند الحنبلة وواجه عند الملكية إن لأ دول هيقاتلوا نوع ثالث من القتال ليس قتال المرتدين وليس قتال من البغاء إنما نوع ثالث من القتال اللي هو قتال مانع الزكاة وقتال الخوارج دول اللي ثبتوا عندنا عن الصحابة فقال قطعا ابن كده قطعا إن قتال الصحابة للخوارج كان غير قتال علي في الجمل وصفين قتال علي رضي الله عنه للخوارج لم يختلف في حد من الصحابة ولم يخرج واحد من الصحابة في صف الخوارج بل كان الصحابة يقاتلون جميعا محتسبين الأجد محتسبين وعد الله عز في قتال الخوارج والخوارجين لم يكن فيهم صحابي واحد عكس قتال الجمل وإيه؟ وصفين كانوا يتقاتلوا وفي تأويل وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه يستغفر لقتل الطائفتين ويصلي عليهم يعني, يعني يحزن جدا ل لقتل الصحابة في جيش معاوية وغير هذا وفي صحابة اعتزلوا القتال ده وفي صحابة كانوا في الجيش ده وفي في الجيش ده يبقى قال لك لا قتال الخوارج ده كان صنف ثاني خالص غير قتال ايه اهل البادل فوده الراجح انه هو قتال الطائفة الممتنعة ليس من قتال البغاء وانما يلحق بقتال ايه الخوارج خونه بقوا علينا بالمعنى اللغة هو مش مش بمعنى الاصطلاحي اللي تم تقييده بعد كده في كتب الفقه تسميتهم بجاه هو وقائع التاريخ بتقول كده وانا بقول لحضرتك الجمهور نفسه الجمهور بيقولوا ان قتال الخوارج نفسه ياخد قتال أهل البغي بس مساله فقهيه نقول الراجح فيها بيقول بل هم خارجون عن الإسلام دي ده كلام مستانف يعني الكلام ده مش, مش لا هو هم خارجون عن الإسلام لها بتميز في السياق ده لها عدة كلام عنه بيتكلم عن إن هم الخروج عن الإسلام بمعنى وبسماء سعت في بعض الأحيان فإنهم ارتدوا عن بعض الشرائع اللي بسماء بعض المواطن رد عن بعض الإسلام أو رد عن بعض الشرائع وهنا ويا خارجون عن الإسلام الخروج عن الإسلام بمعنى الإيه عدم التزام شرائعه وأحكامه أما إن هم يبقوا مرتدين آه في بعضهم هيقاتل قتال المرتدين ده اللي هيجحد ال إيه الفرائض دي فضلاً عن إنه يلتزم إيه وبصراحة الفتوى مكتزع هنا أتمنى إن الإخوة ترجع للأصل الفتوى في ااا الفتوى هيتضح لها توضح الأمر شغله قوله وحسابهم على الله أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب الذي يشهد ولسان هذه الشهادة الكلام فإن كان صادقا جازه جنات النعيم وإن كان منافقا عذبه العذب الأليم وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر فمن أتى بالتوحيد ولم يأت بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه واجب الكف عنه واضح كده لإيه؟ كلام ده إخواني قلت وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله فلم يأتي بما يعصم دمه وماله كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث قوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواد عدم الإيه؟ لا أنت شوفت بالك برضو ده ممتنع عن الفعل مش عن الإقرار احنا قلنا في القبول فيه قبولين وفي انقيادين في القبول القلبي اللي هو العام أنه يقبل الشريعة ويقبل حكم الله عز وجل وفي بقى اللي هو قبول بالفعل قبول الجوارح الجوارح دي ما تعصوش ربنا سبحانه وتعالى وكذلك لانقياد وقلنا ايه الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس آدم عليه السلام عصى معترفا على نفسه بالتقصير ويرى أن عليه طاعة ربه وأنه مزنف قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تفرنا للرحمن من الخسران فتلقى أذو مربيك كلمات تنبت به إبليس لا مش كذا إبليس شيء إن الأمر ده أصلاً ما ينفعش بيرد الأمر على ربنا هو ما معندوش الشكل اللي بيكلمه ربنا سبحانه وتعالى سوى شايف اللي ما ينفعش عن قدلي لا مش هنفع عن قدلي كلام ده مش صح لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حميم مسون ما ينفعش أسجد للبشر مع إنه عارف اللي اللي بيكلمه منه ربنا سبحانه وتعالى فهو رفض القدلي أصلاً وصل الفرق ولما عتب لم يرجع ما منع صمم والعزو الله فده الفرق في في المعصية بين زوال الانقياد القلبي اللي بيكفر به الإنسان وزوال او انتفاق انقياد الجوارح في الوقوع في المعصية واحد قال الزنا حرية شخصية ومن حق اعملوه وما يلزمنيش التحريم هذا كافر ولو لم يزني يعني حتى لو لم يقعش وكفر بالقصة دي آه لأنه كده خلاص استحلال معنى تالي الاستحلال اللي هو ربنا القيادة أو اللي هيجي على الخمر وقول مين اللي قال الخمر محرمه يكذل القرآن ربنا قال ان الخمر محرمه وكذل طيب قلت قوله شرح عزيز ترجمة ما بعدها من الأبواب قلت وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما تركه من مضمون لا إله إلا الله فمن عرف ذلك وتحققه أي بعد كده كل بقى الكتاب بعد كده هيفصل إيه في لا إله إلا الله بقى وإيه المواقضها والشركات التي يجب اجتلاء فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك وبضدها تتبين الأشياء فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد وأما الأصغر فإنما ينافي كماله كمال التوحيد الواجب ولا ينافي أصله فمن اجتنبه فهو الموحد حقا وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقفضيه وفيه أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة رؤيته يدل على أنه المعبود وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه المعبود وحده وأن العبادة لا تصفح إلا له وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة أن لا إلا الله وشرح هذه الترجمة وبعدها وشرح هذه الترجمة بيوم بعدها من الأبواد فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبيانهما بأمور واضحة منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر هو أحد أنواع التوسل توسل بصرف العبادة لهذا المقبور من الصالحين صح؟ ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبناهم أربابا من دون الله وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا مع أن تفسيره الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لادعائهم إياها والتدين بذلك إنك تحلل الحرام لأجلهم مع معرفة أنها تحليل للحرام ومنها قول الخليل عليه السلام الكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراء وهذه المولاية تفسير شهادة لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون فجعل الولاء والبراء في صورته الصحيحة هو تفسير شهادة لا إله إلا الله ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام ليه لم يدخلهم في الإسلام لأنهم أشركوا معه غيره في المحبة العبادة ومحبة العبادة وجب فيها التفرد فلا ينبغي أن تصرف إلا لله فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله ومنها أي من مسائل هذا الباب قوله من قال لا إله إلا الله قوله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله كفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال يعني استمرار العثمة إذا أتى المرء بما يوجب حل دمه وماله أو أنه لم يجعل تلفظ بها عاصما لدم والمال ممن كان يقولها حال كفره كبعض أهل الكتاب بل ولا معرفة معناها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده ولا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه فيا لها من مسألة ما أعظمها وما أجلها ويا له من بيان ما أضحه وحجه ما أقطعها للمنازل لحشية الفضل هنا مهم جدا في المسألة دي فنحاول برضه نمر على بعض المعاني فيها سريعا بيقول هذا الكلام من المصنف رحمه الله احتج به بعض أهل البدع في تكفير عوام المسلمين المستور حالهم أو في التوقف عن الحكم بإسلامهم يبقى يتوقف الحكم بإسلامهم أو يكفر الناس اللي ما يعرفش حالها المستور حالها وتوقف عن الحكم بإسلامهم وعصم الدمائهم وأمولهم وذلك دون النظر من هؤلاء المبتدعين عن سيرة الشيخ ودعوته ومن كان يقاتلهم وينازعهم وجعل هذا الحديث حجة عليهم فإن الشيخ رحمه الله إنما كان ينازع ويقاتل من أصر على الشر وحط دايرة حوالي كلمة من أصر دي من أصر على الشرك من دعاء غير الله أو رضي به وأقره أو حارب التوحيد وأهله مع أهل الشرك دي نقطة تانية إن يخرج جيش ريته كده هو بيدفع عن الشرك بيحارب جيش اللي بيدعو الناس إلى توحيد الله يقوم هو ينحن إلى إيه إلى جيش الشرك نصرة له بالسلاح بالنفس والسلاع وإحنا خدنا قبل كده في صور من المولاة في النصرة إن هذه الصورة ذهب ابن جرير إيه إلى أنها إيه؟ من المكفرات وكذا ابن حزم صح ولا اللي هو إن الذين توفهوا الملئة الظليم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله وسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير فحكم عليهم ووعملوا في الظهر معاملة المشركين من الفداء بالأسر من الأسر والافتداء بالمال وغير هذا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للعباس يا عباس لكم خصمتوا خصمتهم فخصمتهم أي خصماتكم الإيه الملائكة في ذكر آيات الوراثة في صورة النساء. يراجع تاني الكلام ده. يبقى تاني بيقول إيه ويغفل فإن الشيخ رحمه الله كان ينازع ويقاتل من أصر على الشرك من دعاء غير الله. أو رضي به وأقره أو حرب التوحيد وأهله مع أهل الشرك بعد بلوغ الحجة وارضو الحط دير هنا بعد بلوغ الحجة التي كان يدعوهم إليها ويبينها لهم من أدلة الكتاب والسنة القطعية ونفس الإخوة تقرأ رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبدالله الرسائل اللي كان بيرسل بها للبلاد والعلماء رسائل كلها آيات من الوحي أدلة القاطعة الصاطعة لتقرق قدرة التوحيد وأن هم فيه شرك يخالف رسالة النبي عليه الصلاة والسلام يخالف دين الإسلام أصلا وفرعا فكان رحمه الله يعاملهم على أنهم مرتدي آه وكان هؤلاء مع حالهم هذا يعني هم بيصر على الشرك ويحاربوا أهل التوحيد مع أهل الشرك وهم مع أهلهم هذا يقولون لا إله إلا الله فكان رحمه الله يعاملهم على أنهم مرتدون والمرتد الذي يقول لا إله إلا الله حال كفره لا ينفعه مجرد الإقرار بها، لا ينفعه مجرد الإقرار بها، حتى يضيف إليه الرجوع عما حتى يضيف إليها الرجوع عما كان سبب ردته كما هو معلوم من كلام أهل العلم في أبواب الردة، وهذا مثل قول أهل العلم في الكتابي الذي يشهد حال كفره لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة أو يقر بالوحدانية مع كفره. فلا بد أن يضيف إلى الشهادتين عند إسلامه شهادته لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة لعموم الإنس والجن يقول وكال بهائية والقديانية لو واحد من بهائية والقديانية عايز يتوب دلوقتي يقول إيه أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله له لا كمل وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين ليس بعده نبي ولا رسول ليه لأنه ما بينزعوش في ديه هو ما كفرش من ديه هو كفر من إيه أن هو دعا نبوة واحد بعد اثنين على سطس سلاخ، خلاص؟ يقول به، فلا بد أن يضيف إليها تكذيبهم بالبهاء وبالقدياني، كما فعل الصحابة مع أصحاب سليم الكذاب وأمثالهم. أما أن يجعل هذا الكلام حجة للتوقف عصمة دم ومال من ثبت له حكم الإسلام ولم يعلم عنه ردة وخروج عن من الشرعي. ولا يحكم بإسلام من نطق الشهادتين أو ولد لأبوين مسلمين حتى يختبر ويمتحن بتفاصيل معينة وضعوها كان وضع الكلام ده في كتاب الدكتور عبد المجيد الشزلي في كتاب اسمه حد الإسلام وحقيقة الإيمان موجود الكتاب ويعني يذكر أنه رجع عن هذا الفكر والله أعلم بالصور يذكر أنه رجع عن هذا الفكر محدد الإسلام وحقيقة الإيمان. كتب للأسف كان بيدرس في جامعة كان بيدرس في السعودية، إيه؟ موجود على فكرة بده يقرأ له لو عايش في الجامو مطبوع، في كتاب للشيخ محمد ابن سرور زين العبدين اللي هو ب بينسب إليه السوريين في العالم كله لهذا الفكر يعني كتاب اسمه التوقف والتبين رد على الكلام. مع طبعا ملاحظة إخوانا لما بنذكر كتاب الإخوة ترجع له وليس معناها الإقرار بمنهج صاحبه كاملا بل قد يكون لنا عليه بعض المؤخذات لكن طالب العلم لابد أن يتعود البحث ويتعود أن يوصل للمعلومة بنفسه ويقرأ اقرأ كتير يا أخي لا تسلم عقلك لأحد أنت طالب علم ما أنت شمك عمي لا الفرق الجوهري بين طالب علم والعم طالب علم يبحث يقرأ وينظر في المسائل ولا يتعجل والمسألة إذا لم يكتمل لك فيها بحث، فلا تعجل في كلام فيه لما ملك كان في 33 مسألة يقول في 30 مسألة أو أقل قليلا لا أدري عفل أدري مش معناه انه ما يعرفش وما سمعش بيها لا مش محررة يعني عنده فيها أدلة تدفع بعضها عنده فيها وجه الدلاله غير واضح هو عارف المساله كويس جدا لكن لم يستوي البحث فيها خلاص كده حد يأذن أخي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشهد что لا إله إلا الله اشهد أن لا فيما يثبت به حكم الإسلام أول ما يثبت به حكم الإسلام النفق بالشهادتين لما رواه أبو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله قال النووي رحمه الله وفيه صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه ولو كان عند السيف ولو شوف كل الكلام ولو كان عند السيف وفي أن الأحكام تجري على الظاهر والله يتولى السرّ. قال ابن رجب الحنبلي كلام ده مهم بتاع ابن رجب ده. ومن المعلوم بالضرورة على فكرة من المعلوم بالضرورة أعلى درجة الإجماع بيسموه إجماع العام والخاص. خلاص ومن المعلوم بالضرورة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما فقد أنكر على أسامة ابن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيد واشتد نكره عليه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليشترط على من جاءه يريد الإسلام ثم إنه يلزم الصلاة والزكاة وقال أيضا إن كلمة الشهادة بمجردهما دير حوالين كلمة إيه بمجردهما لو سمحت إن الشهادتين كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أت بهما ويصير بذلك مسلما فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة وآت الزكاة وقام شرع الإسلام فله ملا المسلمين وعليه ما على المسلمين وإن أخلى بشيء من هذه الأركان فإن كان جماعة لهم منع قوتلوا كلام ابن رجب الحنبلي حديث أسامة محدش يدعي فيه الناس لأن حديث أسامة كان بعد فتح مكة وكان في آخر الإسلام خلاص فالأمر ده ما عليهش أي خلاف بين العلماء طيب مسألة مهمة من لا يحسن الشهادتين أتقوم الكناية مقام الشهادتين؟ قال المجد مثيمية في منتقى أخبار. في باب ما يصير به الكافر مسلما ذلك قال الكناية عن الشهادتين ممن لا يحسنها كصريح لفظ الإسلام الكناية عن الشهادتين ممن لا يحسنها كصريح لفظ الإسلام واستدل بالحديث اللي فيه أن خالد بن الوليد قتل ناسا من بني جذيمة كانوا يقولون صبعنا صبعا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد يبقى ده الأمر الأول اللي بيثبت به حكم الإسلام بشرط يكون عاجز عنه آه آه. الكناني ممن إيه؟ لا يحسن عنه يقول الشهداتين خلاص مسألة الكلام الإمام النووي فيما تحصل به توبة في ما تحصل به توبة المرتد وصف الشافعي رضي الله عنه فقال توبته فقال أن يشهد ألا إلا الله محمد رسول الله وابراء من كل دين يقال في الإسلام وقال في مواضع إذا أتى بالشهادتين صار مسلمان يقوم النووي وليس هذا باختلاف قول إنما باختلاف حال الكفار وعقائد اختلاف حال الكفار وعقائدهم يقول في نهاية هذه النقول لخوات الفرقان والنقول في هذا كثيرة جدا وهي بحمد الله متفقة على أنه لا يشترط أكثر من نطق الشهادتين في صحة إسلام الكافر إلا من يقولها حال كفره سواء كان مرتدا أو أصليا فيحتاج إلى التصريح بالبراءة من كفره مع نطقها وهذا لا يغير من حكم نطق شيئا لمن يكون كذلك الأمر الثاني اللي بيثبت به حكم الإسلام الولادة لأبوين مسلمين الولادة لأبوين مسلمين أو أحدهما وذلك لما رأى برر الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة فطر الله التي فطر الناس عليها بواب عليه مجد الدين ابن تيمية في منطقة الأخضار باب تبع الطفل لأبويه في الكف ولمن أسلم منهما في الإسلام وصحة إسلام المميز يقول ولا خلاف بين أهل العلم في أن الأبوين إذا كان مسلمين كان أولادهما مسلمين والجمهور على أن الولد يتبع المسلم منهما أيا كان الأب أو الأول وهو الصواب بلا شك لهذه الأحاديث يبقى من الأشياء اللي يثبت بها حكم الإسلام الولادة لأبوين مسلمين أو لأحدهما الأمر الثالث الذي يثبت به الإسلام الصلاة ودي مسألة وقع في أنزاع بين الفقهاء ودا اللي شغله الصحيح من أقوال العلماء. وذلك الحديث الذي رواه أبو داود وابن عن قتل من اعتصم بالسجود من سلني عن جرير بن عبد الله قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى ختعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل يعني الديه وقال أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله لما قال لا تراء نارا هما فبيقول والصحيح أنه أن هذا في الظاهر أما فيما بينه وبين الله فلا بد من النطق بالشهادتين مع القدرة عليهما حتى يصح إيمانه باطنا لأن النطق بهما شرط كما يقول عليه حديث المسيب في موت أبي طالب حيث كان يعتقد صحتها لكنه لم ينطق فمات على الشرح يبقى مسألة ما, ما, ما يثبت به حكم الإسلام دي مسألة مهمة فمن ثبت حكم إسلامه ما يصح أبدا أن تتردد في الحكم له بهذا الإسلام أو أن تتوقف في أمره حتى تمتحنه أو تعمد إلى مستور الحال فتعامل على أنه ليس بمسلم دي كلها من البدع اللي لاحقت بينا في الأيام في الأولى الأخيرة يقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم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 لا إله إلا الله. لا تختلفوا. <تصفيق> <تصفيق> الله